الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بإذن صراخ المستقيم صراخ الذين أن أنعمت عليهم غير العبد. تشهدوا شديدين من عجالكم فإن لم فَالَعَلَيْكَ الْكِتَابُ فِي الْحَقِّ مُصَلِّفًا مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ الْتَّقْوَى وَالْرِّدِّ خلقوا ومختلف الذين